لا يعين شيء على الثبات في الدين مثل العلم بالله من عرف الله حقا نال ل ذ ة السجود شعر ب ل ذ ة التسبيح ي س ت ح ي من الله أ ن يرجع بعد أ ن وصل جاء في الحديث ا ل ن ب ي داود ان نوحا لما حضرته ا ل و ف ا ة جمع ب ن ي فقال يا بني و ص ي ك م باثنتين و أ ن ه ا ك م عن اثنتين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 نال من النساء مراده سهر في مواطن يسهر فيها يسهر ي ه ف اهل أ الفجور ووقع منه هذا نقول مثلا في زمن مضى إ ن قدر أ ن هذا الرجل رزق تقوى تاب ثم قدر وهذا من لوازم ا ل ت و ب ة أ ن يسجد لله فلو كان منصفا ل أ خ ب ر ك أ ن ه لا ل ذ ة تعدل ل ذ ة السجود لله رب العالمين بفضل يعني الحمد ا لله على فضله وكرمه نسال الله ح ص ن الختام ا ح ص م ن ا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أ ن الله حفظنا كما حفظكم من ا ل ل ذ ة الحرام لكن نجزم أ ن ه لا شيء ي ح د ل ل ذ لذة السجود لله جل وعلا أ ع ز ما في ا ل إ ن س ا ن جبهته ف إ ذ ا ارتضى أ ن يجعلها في ا ل أ ر ض في التراب ا ج ه ا ل لله ف إ ن ه لن يحكم من الله رحمه فرعون كان يقول أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى فالله لما بعث م ن س ى و ه ر و ن ق ا ل لهما قولا له قولا لينا هذا وهو يقول أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى فكيف بعبد أ ظ ل م عليه الليل ك أ ي شاب منكم و ص ن ع ه ا ا ل ل ي ل ة أ ط ف أ ت النور لتنام ثم اخذت فراشك ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إ ل ى ر ؤ ي ة الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه ف أ ط ب ع ت للنور وذهبت إ ل ى مكان م ط و ك ف ت و ض ع ثم وقفت ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ثم سجدت قسما بمن أ ح ل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من لذه أ ع ظ م لذه تسجد ا يقول ل ن ب ي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في ا ل س ا ج د قال ربنا ي و م يكشف عن ساقك ي د ع و ن إ ل ى السجود فلا يستطيعون خ ا ش ع ة الابصار ترهقهم ذ ل ة وقد كانوا يدعون إ ل ى السجود وهم سالمون انت ا ل آ ن تدعى للسجود و أ ن ت سالم فحتى تستطيع أ ن تسجد يوم ا ل ق ي ا م ة أ س ج د في هذه الدنيا اختيارا و أ ن ت تريد وجه الله